مع العيون يزيل جرح الضمير كان هلا المدمع كل يوم وليلة كل ما ناحت انور قوي راحت عصير صدها فوق راسة طويلة ولي ليت يا قلب الشيء كسير ليت سودا ليالي بالعطايا بخيلة حفية تقدر زمان العجايب يا زمان الثقيله هب يا وقد الاكشر سلحال البعيد مبارك ما تساوى ومشاعر عزتيلا دارك مات ساوا و